وما حكم خروج النساء والصبيان إلى صلاة العيدين وإذا جاز ذلك خروج النساء فما حكم خروج الحائض والنفساء خروج النساء والصبيان لصلاة العيدين أمر مشروع فقد روى البخاري أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج لصلاة العيد ماذا تعمل لو لم يكن عندها